قال عليه الصلاه والسلام إ ذ ا قال العبد لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر صدقه الله فقال رب ا ل ع ز ة صدق عبدي لا إ ل ه إ ل ا انا وانا اكبر فيقول العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يقول الله صدق تعالى صدق عبدي لا اله الا انا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من مرضه ثم مات لم تطعمه النار قالها في من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار, من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وفي حديث شداد بن اوس و ع ب ا د ه بن الصامت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما ارفعوا أ ي د ي ك م فرفعوها فقال قولوا لا إ ل ه الا الله فرفعوا ايديهم وقالوا لا اله الا الله فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم بعثتني بهذه ا ل ك ل م ة ووعدتني عليها ا ل ج ن ة و إ ن ك لا تخلف الميعاد ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه وقال ابشروا فقد, غفر الله لكم. ابشروا فقد غفر الله لكم كل هذا من التمكين ل أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم من كان آ خ ر كلامه في الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة يوما من الدهر و إ ن اصابه ما اصابه وقال عليه الصلاة والسلام ز ا ل بسند حسن ن أ صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كلمة كريمه ة على ل ل ا ذات مكان كريمة على الله ذات مكان من قالها صادقا أ د خ ل ه الله بها ا ل ج ن ة ومن قالها كاذبا حقنت دمه و أ ح ر ز ت ماله وان لقي الله غدا ح ا س ب ه فحتى من يقولها كذبا تحرز ماله وتحقن دمه و إ ن كان لا يعد مؤمنا والمقصود من هذا أ ي ه ا المباركون بيان عظيم وفضل هذه ا ل ك ل م ة ا ل م ب ا ر ك ة هذا كله ما ورد من فضلها في الدنيا أ م ا ما ورد من فضلها في ا ل آ خ ر ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله سيخلص رجلا من أ م ة على رؤوس ا ل خ ل ا ق ينشر له ت س ع ة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول الله جل وعلا له يا عبدي أ ت ن ك ر مما ترى شيئا ً أ ظ ل م ك كتبتي الحافظون يقول لا يا رب فيقول الله عز وجل أ ل ك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل أ م ا و إ ن لك عندنا ب ط ا ق ة فيقول أ ي رب فيها أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله فيقول أ ي رب وما تغني هذه ا ل ب ط ا ق ة أ م ا م هذه السجلات فتوضع السجلات في ك ف ة ولا إ ل ه إ ل ا الله في ك ف ة فتثقل البطاقه وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيئا